احمدك ربي حمد الشاكرين وحمد الثائبين وحمد الملائكة المقربين احمدك ربي فأنت القائل في محكم التنزيل كل نفس نذائك الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح على النار وأدفل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور احمدك ربي فأنت القائل في محكم تنزيلك. كل من عليك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاقرار. احمدك ربي فانت القائل في حديثك القدسية. عبدي. اذكرك وتنساني. اذكرك ولا تخشاني. ولو امرت الارض في ضمنها لابتلعت او البحار في معاميها لاخترقت ولكن قد اجلتك الى معاد قد اجلت والى وقت قد اقضت ولابد لك ولكل نفس ان تقف امامي لازكرك اعمالك وازكرك افعالك ولو انك ايقمت انك من اهل النار ومن اهل البوار منح تقرد ومن احقق غفراني ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار واصلي واصلب على المضعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف ثلاثة لم يرون وجهي يوم القيامة عقوى لديه ومدمن الخمر ومن سمع اسمه ولم يصلي عليه صلاة وسلام عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء ويا خير الوراء يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وابعست فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدر النيرة صلى عليك الله يا عالم الهدى أحدك في الله أحييكم بنحية الإسلام أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عود حميد طيب مع محكم التنزيل ألا وهو القرآن الكريم قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وما أدراكم إذا تلي القرآن الكريم من أهل القرآن الكريم يحضر معنا اليوم عالم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الكارئ الشيخ طاها النوماني القارب التحدي الإزاع والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة أسأل الله سبحانه وتعالى لقاريم التوفيق ولي والحضراتكم حسن الاجتماع وعلى الله الإجابة وقصد السبيل فليتفق المشكورة أد الله الذين اتقوا لَا لا وهو على كل شيء Amen. We're بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَيْنَيْنِ اللَّهُ النَّذِيمَةِ تَقَوَّمَ فَازَ الله الله ما الله جل جلاله سوحانه <تصفيق> وانو فين ترام Oh ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل وثي وترى الملائكة تحاكث بسم الله و في ذلك بلاغاً لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء قلوبنا وزهادها مؤمناً ومؤمناً وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم تلغى علينا ذلكم العلم القرآني طبيلة القارئ الشيخ طهن عماني القارئ بجمورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإزاع والتلفزيون المصري والمقد ملينة القاهرة بقناة نطرح من الارزاع المحلية وعن اضواء الكاربائية ومدات الخبرى من اذن الفراشة المتنقلة عبر انحاء جمهورية مصر العربية والخدمة الصدقية الممتازة فقدرت ابو فخري بمطاغر ومئة النصر والبدلات لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى ان لله وان اليه راجعون ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم اللهم شكرا، أهل المعتز الكريم شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.